يا خير من جاء الوجود تحيدا من مرسلين بيغى بشار الله السما افزيلت وتطوعت مسكن بك الغبراء زادت مولانا يا مولانا يا سابع دعانا برحمتك يا ربي لا تكتر